اي يثبت لهما خيار المجلس في أنواع البيع كالسلم ما لم يتفرقا أي مدة عدم تفرقهما عرفا اي ينقطع خيار المجلس إما بتفرق المتبايعين ببدنيهما عن مجلس العقد أو بأن يختار المتبايعان لزوم العقد فلو اختار أحدهما لزوم العقد ولم يختر الآخر فورا سقط من الخيار وبقي الحق للآخر ولهما أي المتبايعين وكذل أحدهما إذا وافقه الآخر أن يشترط الخيار في أنواع البيع إلى ثلاثة أيام وتحسب من العقد لا من التفرق فلو زاد الخيار على الثلاثة بطل العقد ولو كان المبيع مما يفسد في المدة المشترطة بطل العقد وإذا وجد بالمبيع عيب موجود قبل القبض تنقص به القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح وكان الغالب في جنس ذلك المبيع عدم وكان الغالب في جنس ذلك المبيع عدم ذلك العيب كزنا رقيق وسرقته فللمشتري رده أي المبيع في هذا الفصل يذكر لنا الشيخ أن الإنسان إذا تم عقد البيع وقلنا لا بد في عقد البيع من أمور ستة بائع ومشتري وثمن ومثمن وصيغة من إيجاب وقبول تم ذلك كله وكل واحدة من هذه الستة أخذت الشروط التي ذكرها الفقهاء تماما وبعد ذلك عندنا مشكلة هذه هل يحق للإنسان إذا ما تمم عقد البيع ان يقول انني اريد أن انقض هذا العقد طبعا هنالك بعض العقود لا تنقض لا تنقض ابدا يعني الا بالالفاظ التي جعل الإسلام فيها النقض مثلا كنا في عقد وكان ذلك العقد كعقد النكاح فقال زوجتك فقال قبلت في والله بطلت خلاص تم العقد وصارت زوجة إلا إذا كان الزوج يريد هنا الطلاق مثلا أو تريد الزوجة الفسخ صار بدنا عقد آخر لكننا في أحكام البيع الآن نتكلم بعتك هذا الكتاب وأنا جالس في هذا المجلس ولو طال بنا المجلس وبعد أن بعتك الكتاب بمئة ظننت أنني ماذا أستفيد من المئة وأكون بعد ذلك قد فرطت في الكتاب يا أخي هل تبعك تبع كورسي للكتاب هل لي الحق أن أفعل ذلك ما دمت في مجلس العقل هذا ما يسمى بخيار المجلس الإسلام سمح لكل من البائعين العاقد والمشتري أن يتخذ كل واحد منهما التدابير اللازمة إما أن يمضي العقد وإما أن يفسخ ذلك العقد لكن ما دام الإنسان في المجلس طيب ما هو المجلس؟ المجلس لو جلسنا اليوم ساعات في غرفة معينة لم يفارق أحدنا الآخر ولو بقي ذلك يوما أو يومين أو ثلاثة مثلا ولم يعني يفارق أحدنا الآخر ما زال اسمه مجلس أما لو كنا في دار فيها بيوت يعني فيها غرف وكنا في غرفة من الغرف وبعد ذلك عقدنا عقدا ثم قام أحدنا فخرج من الغرفة ثم عاد إليها هل انتهى المجلس؟ نعم انتهى المجلس لو سرنا ماشيين من هنا إلى طريق الحج ولم يفارق أحدنا الآخر انتهى المجلس؟ لم ينتهي المجلس؟ إذن انتهاء المجلس إنما يكون بتفرق الأبدان لا بتفرق الأرواح أيضا يعني لو كنت أنا مع, البائع، مع بائع أو مشتري أجلس في مجلس واحد فمات وكان الوارث حاضرا هل يحق للوارث أن ينقض العقل؟ لا يحق له لأن التفرق لم يحصل بالأبدان وإنما حصل التفرق بالأرواح لو جن أحد الطرفين فهل للولي بعد ذلك أن يتولى ذلك الأمر؟ نعم لو كان في منطقة بعيدة هذا على رأس تلة وهذا على رأس تلة وكل واحد منهما صاح للآخر بعتك الكتاب قال قبلت مثلا بعد ذلك واحد قال له بطل هذا اسمه ما زالوا في المجلس ولو كانوا كان كل واحد منهم بعيدا عن الآخر ممكن؟ لأن كل شيء إنما يعتبر بحسبه إن هذا الأمر الذي حصل لا يسمى في التليفون مجلس لأن الآن إلى الآن الفقهاء مختلفين في مسألة البيع على الهاتف هل يصح أم لا لا يسمى مجلس لأن أما وعد في البيع مثلا عندما نحضر أسلمك تسلمني ترسل إلي ما في مانع على كل حال لو صححنا لا يسمى مجلس هذا يجلس في مكان وهذا يجلس في مكان آخر إذن المتبايعان بالخيار جعل الإسلام لهما لكن هنالك بيع أحيانا لا خيار فيه كيف يكون هذا البيع لا خيار فيه مثلا هنالك عبد يقول زيد إنه حر ويقول صاحبه إنه عبد جاء زيد فاشترى ذلك العبد من صاحبه عند ذلك نقول هل يجوز في هذا الشراء خيار المجلس أنت أيها المشتري كنت مقرا بالحرية وعندما اشتريته صورة فإنك خلصته من العبودية الظالمة عليه فكنت متبرعا بشيء من ذلك المال لسيده من أجل أن تتخلص حقيقة لانك تظن حريته فكيف تنقض البيع وهل بعد ذلك ينقض بيع حرين والأصلا الحر أما تخلص العبد الذي وقع عليه ظلم وهو حر بالأصل ما في مانع أن تفديه من أجل أن تخلصه هناك شيء أخفته فبعد أن أخفته وصار في يدك وقفته انتقل ملكه لله تبارك وتعالى هنالك صار فيه ما يسمى بالتملك القهري اشتريت منك كتابا وبعد أن اشتريت وأعطيتني الكتاب في المجلس وبعد أن أعطيتني الكتاب وصار الكتاب ملكا لي ألا يحق لي أن أتصرف به؟ قدامي أبو قلت له وهبتك فأخذ الكتاب وقال قبلت هل تقول انت بطلت خلاص انتهت المسألة لأن الآن خرج عن ملكي ولم يبقى عند ذلك كما قلنا من العقود مثلا عقد النكاح هذا عقد لازم لا يمكن أن يعني يحدث فيه مسألة الخيار كذلك لو بعتني عبدا فقلت للعبد كاتبتك على كذا وكذا فالكتابة عقد لازم من قبل السيد ولكنه بالنسبة للعبد ليس بعقد ليس بعقد ملزم فلا يحق لي أنا بعد عقد الكتابة أن أقول وأنا السيد والله بطلت هذا العقد لا لأنه ملزم من الطرف من طرفي ومع ذلك بالنسبة للطرف الآخر الذي اشتريت منه العبد خرج عن ملكي حقيقة آلاء يعني مشى في طريق الحرية إذا كل هذه الأشياء إذا كان هنالك عقد بيع فإنه يثبت لهما الخيار طبعا أحياناً إخواني في بعض الناس بيحب الزام العقد مضي العقد ما معنى إلزامه ومضيه نحن نجلس في مجلس هذا المجلس طويل كنا مثلاً في نزهة بمزرعة عند شخص من الأشخاص قال أحد الضيوف اتبيع هذه المزرعة مثلاً قال نعم فالمجلس طويل وقد يستمر إلى المساء فقام فقال بعتك قال اشتريته قال حتى لا يحدث شيء في تغيير النية ما رأيكم أن نمضي العقد ما معنى نمضي أي نسكت حقنا في خيار المجلس هذا معنى لنا حق لو بقينا إلى المساء مع بعضنا البعض لنا الحق أن هذا المجلس أن ننقضه مثلا وأن نبطل هذا البيع قالوا إذا أردتم ذلك مثلا أحيانا يحدث صورة من الصور موجود العقد اخي أم وقعوا خلي شهود يشهدوا خلاص نأم لا عملنا بقى بعد ذلك نأكل نشرب نسبح إلى غير ذلك الآن اخترنا مضي العقد أي أسقط كل واحد منا حقه في خيار المجلس هل يسقط هذا يسقط حق أعطانا الإسلام أعطانا الله هذا الحق ولكننا نحن لا نحب أن نستمر في ذلك الحق ممكن أم لا ممكن إذا والمتبايعان بالخيار بين انضاء البيع وفسخ أي يثبت لهما خيار المجلس في أنواع البيع كالسلم ما لم يتفرق أي مدة عدم تفرقهما نعم ولو جلس أكثر من ثلاثة أيام ولو جلس يعني في خيار المجلس أكثر من ثلاثة أيام لم يفارق أحدهما الآخر لذلك كان بعض الصحابة كسيدنا عبد الله بن عمر وعندما يشتري شيئا أو يبيع شيئا يخرج من المجلس مباشرة من أجل إمضاء العقد حتى لا تتغير هذه النيات فإنه يسقط هذا الخيار بالفعل تفقه خلاص أنا طالع وبرجة اسمحوا لي إطلاعنا عشر قريب اشرب خلاص تفرقنا ببدننا وعند ذلك صح هذا البيع ومضى وسقط حق الخيار قال ما لم يتفرق أي مدة, تفرقهما أي, مد أي مدة عدم تفرقهما عرفا أي ينقطع خيار المجلس طبعا كل شيء اخواننا بالنسبة له بالنسبة للخيار عرفي يعني ما معنى خيار ألا نحن في المجلس هنا في المسجد كل أركان المسجد مجلس واحد لا يسمى تولى أحدونا الآخر لكن لو كنا من هذا المجلس خرجنا مثلا إلى الطابق العلوي انتهى المجلس انتهينا إلى المصلى مثلا أو إلى الموض أو إلى كذا انتهى انتهى لكن ما دمنا في صحن هذا المسجد ما دمنا في مجلس واحد كنا في بيت كبير له غرف متعددة له دور متعددة تعي. هذه الدار لها بيوتات خرجنا من غرفة ودخلنا إلى غرفة أخرى انتهى طيب السفينة كانت لها أطراف هذا الطرف مثلا لها مقاطع مثلا هنا غرفة القيادة هنا كذا إلى غير ذلك فانتقلنا من مكان إلى مكان ممكن ممكن في الطائرة انتقلنا ذهب لقضاء حاجتي بنية أنه يريد التفرقة في المجلس انتهى ذهب إلى المطبخ إلى غرفة الكابتن إلى غير ذلك المهم أنه انتقل من مكان إلى آخر طيب كنا في صحراء والصحراء كبيرة مهما افترقنا لا يسمى ذلك افتراقا يولي أحدنا أحدنا ظهره للآخر معنى ذلك اخترنا نحن بذلك التفرق لا يكفي التوليه فقط لابد من الحركة بما يسمى مشيا مع التولي أن يمشي ولو على أقل التقادير ما يسمى مشيا يعني ثلاث خطوات متر لو مشي بيعتبر ثلاث خطوات عند ذلك سقط ذلك الأمر قال إما بتفرق المتبايعين طيب أحيانا بتفرقوا قصدا واحيانا يتفرقون سهوا اخي واحد حب او, أو يعني رغم عنهما واحد شاشه نفسه رجع وين راح المطبخ بده يتقيئ بده كذا اختلف راح المجلس خلص انتهى المجلس نعم. هذا رغم عنهما واحد هرب من الثاني بيلحق الاخر واحد هرب بعد ما تم العقد حمل اغراضه وكهربركه يوقف يلحق حتى لا ينتهي المجلس انما يريد بذلك انضاء العقد إما بتفرق المتبايعين متبايعين ببدنهما عن مجلس العقد أو بأن يختار قال ببدنهما وهذه كلمة ضرورية كما قلت لو تفرقا بروحهما واحد ما أو تفرقا بعقلهما واحد جن ما يسمى بدنا البدان أن يتفرق هذا البدان معنى ذلك أن الوارث يحل واحد أعدوه أبو أبو اشترى الشروي مات الاب شو قال له للبائع قال له لنا مصطحة هات المصاري وخلينه قال لأبنا نتعذب بيه وطابوا واشتروا وحصر إرس وكذا المصاري ما عدا بيعرف فيه عنه شيء عطينا المصاري والله بارك لك بأرضات نحن لا نريد أن نشتري هذا الشيء ممكن؟ ممكن إما بتفرق المتبايعين ببدانهما عن مجلس العقد أو بأن يختار المتبايعان لزوم العقد كما قلت يعني نريد أن ننهي هذا الأمر ثم ننصرف إلى حاجاتنا ولو كان للتنزه نحن في مجلسنا لا نريد أن نفكر في العقد كل واحد ببقى زهنه مشغول يا أخوانا هل بيع تميت ولا ما تميت وقلنا على الله أروا الفاتحة تعوقع لا خيار لنا بعد ذلك هذا معنى انضاء العقد او بي ان يختار المتبايعان لزوم العقد فلو اختار احدهما لزوم العقد ولم يختر الاخر فورا سقط من الخيار الا واحد للثاني والله انا خلاص اخي تم البيعة تم البيعة بالنسبة اليك لكن بالنسبة له ما تمت البيعة ما دام في المجلس له الحق يعني اذا كنت بائعا لا يحق لك ان تعيد اذا قلت اخي تم متشان أم أو كنت مشتريا لا يحق لك أن تعيد أما طرف الآخر هل يحق له أن يفسخ هذا البيع يحق له وبقي الحق للآخر ولهما أي المتبايعين كذا ولأحدهما إذا وافقه الخيار أن يشتري طل الخيار في أنواع البيع إلى ثلاثة ايام هذا النوع نوع ضروري جدا أرسلت ولدك البالغ ليشتري شيء لكن ليس عنده خبرة عالي. فعندما اشترى الحاجة قال لصاحبها يا أخي لي الخيار في ذلك ثلاثة أيام ما معنى لي الخيار ثلاثة أيام يعني أنا رجل لا أعرف هذه الحاجة هل أنا منصوح بها موفق في شرائها أم لا؟ سأذهب إلى أبي في البيت استشيره إلى عمي إلى خالي إلى صاحبي إلى صديقي إلى من عنده خبرة بذلك استشيره. فإن قال بيعك موفق مثلا وأنا أقر البيع عند ذلك وإلا لي الحق أن أقول هذه حاجتك وأعطني القيمة التي أعطيتك إياها هو كان الأصل فيها أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أخدع يعني انا عندما أشتري أغبًا في هذا البيع والغبن في الواقع ليس عيبا يعني انا كوني اشتريت الكتاب بميتين وأنت اشتريته بمية أنا مغبون بالثمن فإنني دفعت ضعف ما تدفعه أنت لكن لا يحق لي أن أعيد الكتاب لأنني مغبون لا يسمى الغبن عيبا لكن ما هو ما هي المشكلة الآن المشكلة أنني كيف أتصرف حتى لا أكون مغبونا قال يا رسول الله إني أخدع أي أغبذ يعني أحيانا لا أوفق في بيعي وشرائي قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتريت شيئا فقل لا خلابه كلمة متعارف عليها عند العرب أي معناها لي الخيار ثلاثة ايام وتجيبها الحاجب تعرضها على أصدقائك الفهمانين به المسألة فإن قالوا جيدا أمضيت العقد وإن قالوا غير ذلك أخذت هذه الحاجة وعدت بها إلى صاحبها هذا يسمى خيار الشر بعض الناس بيتكلموا أشياء في السوق يعني غريبة جدا من جملة ما يتكلم خذ أخي الحاجة ما عكسني ما عجبتك رجع هذا لا يجب الخيار ثلاثة أيام 72 ساعة بالضبط 73 لا من خيار من ساعة ما بيقول له بيعتك ساعة تنتين لتنتين تاني يوم لتنتين ثالث يوم تنتين رابعين بكم صاروا قدي 72 ساعة بالضبط لو 72 ساعة وخمس دقائق سقط حقه في الخيار ثلاث أيام بالضبط قال أنا اتفقنا أربع أيام اتفقنا لجمعة لا ثلاث أيام لا يسمح الشارع ابدا بالزيادة على هذه المدة لذلك قال ولهما أي المتبايعين وكذل أحدهما إذا وافقه الآخر أن يشتري طال خيار في أن أشتري طال خياره في أنواع البيع إلى ثلاثة أيام. طبعا إذا وافق أنا اشتريت والله لك مثلاً شويت إيه مع قال له لي خيار يا ما لي مصلحة ولا بساعة في أشياء شويت إصابة حمدو ما لي خيار ولا ساعة ولا لحظة تطلع من هون تم طالعته من برادي أنا ما عد بيعقية في أشياء بندورة لثاني يوم صارت التيوراب ما لي مصلحة عمي فيها هناك كأشياء أما اشتريت كتاب لو بقي الكتاب سنة لا يفسد مع ذلك جعل اشتري الدب الدب سيارة كذا بيت لي الخيار ثلاثة أيام في أشياء تتغير ولذلك الأشياء التي تتغير لذلك جعل الإسلام الحق للطرفين معا مع شرط الموافقة قال له أخي أنا ما بيع الا قطعي جيب معك كل الربع تبعك والقرية كلياتها ويشوفوها ويشوفوه عندي ما بيشوفوه عندي بتطلع أنا بيع قطعي لا بدل ولا, ولا ترجيع ولا شيء عينها كما شئت وشيب كل اهل الخبرة لكن لا أخرجها من محلي حتى أقبض الثمن ولا اعيدها لي الحق أن أسقط ذلك الحق من الخيار قال وتحسب من العقد لا من التفرق لأنه في قابل يصير العقد ونحن قاعدين بالمجلس يوم أو يومين اللي بعدين بدي فيها ثلاثة أيام صار معناته خمسة أيام واحد لا يقول واحد ايه معقول يصير خمسة ايام الواحد قاعد متفرغ جربوها لما بتروحوا على الحج قاعدين بغرفه وحده ونايمين جنب بعضكم بعض وراحين على الحرم سوا وراجعين اختلف المجلس ما اختلف المجلس فاحيانا بيستمر ايام هذا المجلس وتحسبوا من العقد لا من التفرق فلو زاد الخيار على الثلاثة قال له من عندي جمعه قال له الله فوق ثلاثه خلاص ما في العقد هكذا سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل العقد ولو كان المبيع مما يفسد في المدة المشترطه بطل العقد بدنا شرط الا يفسد المبيع كما قلنا واعطينا امثله شرط انه ما يتغير مثل ساعه كتاب ثوب يعني دابه إلى غير ذا هلا في عنا صار عنا خيارين خيار المجلس وخيار الشرط بسمه هذا تشهد خيار الشرط واحد ذكي بيعرف يدبر حاله خيار الشرط ثلاثه ايام هذا خيار الشرط ممن يصحه من الاثنين قال له البائع ولي الخيار ثلاثه ايام المشتري قال له ولي الخيار ثلاثه ايام احيانا البائع بيذهب عند المشتري بيقول له بطل المشتري بيجينا عند البائع بيقول له بطل الخيار ثلاثه ايام احيانا من طرف البائع فقط انا رح ابيعك يا لكن عندي مشوره معي الخيار ثلاثه ايام بدي شاور شريكي إله الحق يعيده له الحق احيانا المشتري فقط البائع بائع قطعا المشتري بده الحق فهذا من الممكن أن يكون منهما بائع ومشتري أو من المشتري أو من البائع طيب الآن في عنا خيار ثالث هذا الخيار الثالث من سميه خيار العيب خيار العيب أنا خفت حاجة فلما وصلت إلى البيت أو استعملتها ولو بعد سنة وجدت فيها عيبا كتاب وجدته ناقص بعض صفحات يا ترى هل يحق لي الآن ولو بعد عشرين سنة أن أعيد هذا الكتاب إلى صاحبه الآن كشفت العيب وهذا العيب من عند البائع حتما إيه؟ فإذا كان موجود عند العقد أو قبل القبض يعني بدنا قبل ما يقبضني الكتاب كان العيب موجود وين عند البائع فلي الحق الآن أن أعيد هذا الكتاب له وأرجع الثمن، لكن يا ترى لو أنا عبئرة الآن بالدرس فوجدت أنه صفحتين ناقصين وخليت الكتاب مفتوح وبدأت عبئرة فيه أنا أقرار بالعيب أنني أوافق عليه وأنني لا أريد أن أعيده لماذا استعمالي بأي حق أستعمله إذا كنت أريد الآن أن أعيده بأي حق أستعمله لكن لو قال ولدي هذا الكتاب ناقص وأنا في الصلاة بقطع صلاتي لا أتمم صلاتي وأنا آكل أتمم طعامي وأنا في الليل المحلات مسكرة بتمم نومي عند الصباح صباح رباح برجع على السوق وأعيد هذا الكتاب يعني هنالك الأشياء العرفية كنت في قرية والقرية ما فيها غير البوسطة واحدة عندها بكره واحدة عشيه يعني سيارة صباحا تنقل الناس ومساءا تعيدها لا يوجد وسيلة نقل في اليوم الثاني أعيد هذا الكتاب إلى المكتب كل ذلك من الحقوق إذا كان هذا الأمر قصرا بالنسبة إلي أعطاني الشارع فرصة هذه الفرصة لكن بشرط عدم الاستعماء أما إذا استعملت الحاجة عند ذلك أقررت أنني أريدها طيب في أشياء ما فيها استعماء اخي سيارة طلعت معيبه يعني من جنب في عي عيوب معنوية احيانا أخذ السيارة وبعد ما اخذها رأي عن مواصلات لا يفرغها له, له السيارة ما بتنفرغ أنا من حقي أنه اتملكها واصير سياره باسمي لعلتين فيها أخي والله فيها عيب يعودوا طيب يحملها على كتف السيارة ويحملها بشحان لا بسوء بيرجع لها بالواطنين ما في معنى دابة بيركبها ما يكلف أن يشتري يعني يذهب بدابة أخرى ويمشي بهذه الدابة مشيا لا ما في هذا الاستعمال من أجل العودة متى حمل الكتاب للعودة فألو ركب دابة أو سيارة من أجل أن يعيدها إلى صاحبها بسبب البيع ما في مان. طيب ما هو, البيع؟ ما هو العين قال موجود قبل القبض تنقص به القيمة أو العين هذا, العين. هذا الكتاب أنا شاري كتاب طبع بولقي هذا من أحسن مطابع مثلا فوجدت مطبعه خيرية هديك لو كانت بولاقة تساوي مئتين خيرية تساوي مئة هذا الكتاب ليس فيه نقص لكن هذه التعبير كونوا من هذه المطبوعات نقصوا مئة عند ذلك أنا عندما اشتريت اشتريت على أنها مثلا بولاقة فتبين أنها غير ذلك أعيدها أعيد هذا نقصت بها القيمة هنالك ينقص به العين هذا الكتاب أربعمائة صفحة بقلب الكتاب في ثمان صفحات غير موجودين ملزمه هذا أحسناء التجليد تسقط احيانا ملزمة تتكرر ملزمة إلى غير ذلك تأتي من كتاب آخر ملزمة هذا الشيء موجود احيانا يفوت به غرض صحيح وكان الغالب في جنس ذلك المبيع عدم ذلك العيب يعني في بعض الأشياء والله اشترينا شويه تفاح فتحنا واحدة لقينا دودة منها هذا طبيعي شويه جوز لقينا شي واحدة محننة. هذا واحدة من جملة الأشياء لكن هناك أشياء لا يظهر العيب القديم فيها إلا بعيب حادث رحت اشتريت صحن بيض كسرت بيضة طلعت مصوصة أول بيضة بكسر له ثلاثين بعدين بقول له أخي معي خلاص ضب البيضة حطول له قسناه له قال له أخي هذا الصحن البيض طبعا قديم عندك فاسد شو عرفك كسرنا بيضة ما بكسر له ثلاثين وبرجع له لأنه لا يعرف العيب القديم إلا ما هو العيب الجديد كسر البيضة اشتريت لك عشر بطيخات ما عند واحد بصير كسرت اول بطيخة طلعت محمضة طيب يا ترى دقيته ناك والله قريب انه يطلعوا محمضي حملنا البطيخات ما علي كسرنا نالو اخي هدول فيون عيب اي عيني مسطره قال ما فيون تقولوا ما لي مستعد اكسر يوم ياهم دك انت تشوف عيبون اكسر انت اما انا اكسر لك ياهم معنى ذلك تلزمني الان بهذا الفرق اما واحدة أكسرها من أجل أن أتعرف على العيب القديم فيها لا يظهر العيب القديم إلا بالعيب الجهد قال والله آله مثلا فيها شغلنا الآله قال هلها تصير بتصير مستعملة طيب بركي آله مستعملة ومجلتني في آلات وتتجدد إمتى فهر العيب تبعها لما اشتغلت إي ما ظهر طيب كمان شغلها وتركيبها ومسيرة عليها مثلا شل وشغلنا عليها الأخشاب صارت مستعملة صارت مستعمله لكن بعد ما فرضناها احنا شارينا على اساس من الوكاله إيش اعمل هيك واحد صاحبه ولا لا بقلب المتير في انشاره وكذا معنى ذلك هاي نافخينا منفضينا دهنينا وبيبيعونا في غرض مثل هل ياخد وحده عنزه مثلا عاديه عكشيه مثلا وباع راح انو عنزه شاميه لك حقه خمس ميه وراي حقه خمسين ألف ليره في فرق ما بين هذه وهذه اصطر لغرتها كذا جاري راح حمر له صبغ له شعراتها كذا كان بينت انه صغيره بعد ما عملت حمام راحت الاصبغة بينت كل اللي شي فيه عيره عند ذلك عيب عيب لا يعرف الا اذا زال هذا الامر لذلك قال اخذنا عبد طلع كذاب عيب عيب طيب كان بيزني عيب نعم كان يسرق عيب نعم كان يهرب عيب إلى غير ذلك من هذه الأمور بعد ذلك قال الشيخ طبعا لو أردنا أن نبحث بحثا طويلا في هذا الأمر لحتاج الوقت أضعاب هذا الدرس لكنني أجملت هذه العيوب الثلاثة إذا باختصار عندنا أو الخيارات الثلاثة خيار مجلس وخيار شرط وخيار ثلاثة أيام وخيار العيد بعد ذلك قال فللمشتري رده أي المبيع بعد ذلك يعني له أن يقول لا أريد هذا بسبب العيب بعد ذلك قال ولا يجوز بيع ثمرة المنفرده عن الشجرة هذا ما سنتكلم به بالغد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين